وفجأة لمعت عيناه وجمد في مكانه كانما خطر له خاطر سريع رفع يده إلى جبهته وضغط عليها بعنف كمن أصيب فجأة بصداع شديد ثم تقدم خطوتين ووقف بالقرب من الفراش وغمغم يا إلهي كيف طرأ علي هذا الخاطر؟ من الذي أرسل إلي هذه الفكرة؟ إنك أنت يا إلهي وما دام لا يخرج من السجن غير الأموات فلماذا لا أضع نفسي في مكان الميت؟ وقبل أن يترك لنفسه مجالا للتفكير انحنى فوق الزكيبة وحل أربطتها بالخنجر الذي صنعه الراهب ضمن ما صنع من أدوات وأخرج الجثة وحملها إلى غرفته ووضعها على فراشه ثم سحب عليها الغطاء وقبل أن يغادر المكان قبع على جبهة الراهب قبلة الودع وعاد إلى غرفة الراهب بعد أن سد الثغرة ثم خلع ملابسه وألقاها في الموقد وأخفاها تحت حجر كبير ثم وضع نفسه داخل الزكيبة ومعه الخنجر وربط الزكيبة من الداخل وانتظر ودقت الساعة الثامنة وسمع أدمون وقع أقدام فردها الردهة فكتم أنفاسه وحاول أن يهدئ من ضربات قلبه الثائر وفتح الباب وغمر المكان نور ساطع ثم اقترب رجلان ببطء ورفع الزكيبة من طرفيها بينما وقف ثالث يحمل لهما المصباح قال أحد الرجلين هربطت الثقل؟ كلا سأربطه فيما بعد فقال أدمون لنفسه الثقل؟ ترى ماذا يعنيان بذلك؟ ودفع الرجلان بالزكيبة إلى النقالة وشعر بها أدمون تحمل وتتحرك وعلى حين فجأة اجتمى النسيم البارد العليل الذي حرم منه سنوات طوالا وسار الرجلان نحو عشرين مترا ثم وقفا ووضعا نقالة على الأرض وانحنى أحد الرجلين وطوق قدمي أدمون برباط محكم فقال زميله هل ربطت الثقل جيدا نعم فهلما بنا ولم يفهم أدمون شيئا من حديث الرجلين ولكنه اعتصم بالصمت، وسار الرجلان نحو عشرة أمتار أخرى، ثم شعر أدمون كأنما يطوحانه يمنة ويسرى، وإذا به يقذف في الفضاء ويسقط في الهواء كالطير الجريح، وفجأة ارتطم جسمه بالماء وأحدث صوتا مزعجا، ثم مرقت الزكيبة نحو القاع بسرعة السهم المنطلق، وشعر أدمون بالماء المثلج، يجمد أطرافه ذلك البحر هو مقبرة قصر إيف ورغم تلك المفاجأة المخيفة فقد استطاع أدمون أن يحتفظ بثباته وحضور ذهنه فمده يده اليمنى وشق الذكيبة بالخنجر وأبرز رأسه وذراعيه، ثم حرك قدميه بعنف، ولكنه لم يستطع التخلص من الحبل الذي يشد قدميه إلى الحجر الكبير، فقوس ظهره وتناوله بخنجره، فقطعه في الوقت الذي كاد فيه أن يختنق ويفقد الرشد، ثم ضرب الماء بقدميه بقوة وظهر فوق السطح، فتنفس ملء رئتيه، ثم غاص مرة أخرى حتى لا يراه الحارسان، وعندما عاد إلى سطح الماء كان من الشاطئ على بعد خمسين متراً أو أكثر فأرسل بصره أمامه فرأى البحر الزاخر المزيد ورأى بجانبه قصر إيف منتصباً في الفضاء كشبح أسود يهم بالانقضاض على فريسة جديدة ضرب وجه الماء بذراعيه وسبح بقوة ومهارة كان يعرف أن جزيرتين بولان والامير قريبتان من قصر إيف فولى وجهه شطريهما وقد ضاعف قوته حتى اختفى شبح السجن المخيف عن عينيه وخيل إليه على حين فجاء كأن السماء تزداد حلكة وشعر في الوقت نفسه بشيء يرتطم بركبته فمد يده يستشعر ووجد أنه مس الشاطئ رفع أدمون رأسه وسار مترنحا ثم ألقى نفسه فوق أول صخرة صادفها ولم يلبث أنغرق في نوم عميق واستيقظ بعد ساعة على صوت انقضاد صاعقة وكان البرق يخترق الظلام ويمزق الحجب عاد فاختبأ بين الصخور وعصفت الريح فشعر بالجزيرة تهتز تحت قدميه وسكنت الرياح أخيرا فأخذت السحب تنقشع شيئا فشيئا وبرزت النجوم مصفرة ضئيلة فاقدة البريق وظهر في الأفق من جهة الشرق خط أرجواني أخذ يتزايد شيئا فشيئا ويطارد ظلام السحب وهمن سيم الفجر عليلا بليلا كان الصبح قد تنفس وبدأ ضوء النهار يمزق أستار الليل ارتجف أدمون كان معنى طلوع النهار اكتشاف أمره والبحث عن رجل هارب فكيف السبيل إلى الفرار؟ ورفع عينيه إلى السماء يدعو الله أن ينقذه من ورطته فلما ألقى ما إلى البحر ثانية رأى سفينة صغيرة تشق طريقها بين أمواجه بهدوء وقد أدرك من طول خبرته أنها سفينة إيطالية وعزم على أن يسبح إليها ولعله لا يعدم وسيلة يذر بها الرماد في عيون راكبيها وبذلك يستطيع أن يبتعد إلى حيث لا تمتد إليه يد العدالة الظالمة واستحسن ذلك الخاطر فألقى بنفسه في اليم واخذ يسبح شطر السفينة وكانت تسير في منتصف الطريق بين قصر إيف ومنار بلانيه فسبح أدمون بكل قواه حتى صار منها على مسافة قريبة رفع نفسه فوق الأمواج وصاح صيحة الاستنجاد التي يطلقها البحارة في الكوارث وحينئذ رأى بحارة السفينة يدلون إلى الماء قارباً، وقفز في القارب رجلان، وكانت قوى أدمون قد خارت، وخيل إليه أنه على وشك الإغماء عندما أحس بيد قوية تجتذبه من شعره، ولم يشعر بشيء بعد ذلك، وعندما فتح أدمون عينيه، رفع رأسه ليرى في أي اتجاه تسير السفينة، وعلى أي بعد أصبح قصر إيف، وكان ربان السفينة يمسك بزجاجة من النبيذ في يده، سكب جزءا منها في فم أدمون، ففعل النبيذ بجسمه فعل السحر. قال الربان بصوت هادئ، وبالفرنسية الرديئة، من أنت؟ فأجاب أدمون بالإيطالية، إني بحار من جزيرة مالطا، وكنت على ظهر سفينة تحمل نبيذا وحنطة فحملتنا عاصفة الأمس إلى رأس مورجيون حيث تحطمت سفينتنا على صخور الشاطئ الناتئة وأكبر ظني أن بقية رفاقي قد لاقوا حتفهم أما أنا لقد لفظتني الأمواج على الشاطئ وهل نستطيع أن نقدم لك أي تخدمة؟ نعم تستطيع أن تتركني في أول ميناء تصل إليها وإن شئت أبقيتني في خدمتك فأنا بحار حاذق وبوسعي أن أبرهن لك على أنني لم أكذبك القول إذن إليك الدفة عني وصر بالسفينة إلى ليغهورن كي تريني مقدرتك وكانت السفينة تسير بسرعة نحو جزيرة ريون ولم يعد بينها وبين الارتطام بصخورها إلا دقائق فخف أدمون إلى الدفة وحولها في مهارة وحاد بالسفينة عن الصخور وأمر الربان بحارا عجوزا اسمه جاكومو أن يأتي لأدمون بشيء من الطعام والخمر فلما عاد البحار بهما ورفع أدمون الكأس إلى شفتيه لم يلبث أن سمع القبطان وهو يصيح يا الله ترى ماذا حدث في قصر إيف فذعر أدمون وحول بصره إلى قصر إيف فرأى سحبا كثيفة بيضاء فوق قمته وفي بضع ثواني دوى صوت طلق مدفع فتبادل البحارة نظرة استفسار ودهشة قال القبطان ترى ما معنى كل هذا؟ قال أدمون لابد أن بعض المسجونين قد هربوا وهذا الطلق علامة التحذير فنظر إليه البحار في دهشة وقال يا للهول قرب أدمون الكأس إلى شفتيه بهدوء غريب فتلاشت للحال نظرة الارتياب التي حدجه بها الربان وبعد أن تناول أدمون طعامه عاد إلى الدفة وانتهز أول فرصة انفرد بها بجاكومو وسأله في أي عام نحن؟ فنظر إليه البحار في دهشة وقال نحن في سنة 1829 يا الله، إذن قد مرت أربعة عشر منذ ألقي القبض على أدمون، وقد كان إذاك في التاسعة عشرة من عمره، وأصبح الآن في الثالثة والثلاثين. مرت على شفتيه ابتسامة مريرة، ترى ماذا فعلت مرسيدس في كل هذه المدة الطويلة التي اعتقدت بلا ريب أنه مات خلالها. وتذكر أعداءه الثلاثة، فرناندو ودينجلار وديفيلفور، ولمعت عيناه بحقد وموجودة. كان قد هيأ لهم انتقاماً تقشعر منه الأبدان ولم يغب عن أدمون أن السفينة آماليا إنما كانت معدة لتهريب البضائع ولكنه لم يفه بحرف واحد يشير إلى اكتشافه سرها حتى لا يرتاب رفاقه في أمره وصلت السفينة أخيراً إلى ليغهورن فرأى أدمون أن يبدل من هيئته ومعالم وجهه كي لا يعرفه أحد وقصد إلى حانوت حلاق كان يعرفه في شارع سان فرديناند وقد نظر الحلاق إلى تلك اللحية الطويلة وذلك الشعر الكثيف بدهشته ولكنه بدأ عمله دون أن ينبس ببنت شفة وبعد أن تمت عملية الحلاقة طلب أدمون مرأة حين دخل سجن إيف كان شابا باسم الفغر مستدير الوجه جميل الطلعة ولكن ملامحه تغيرت الآن تغيرا كليا استطال وجهه وتغضنت بشرته وتقوس حاجباه ابتسم أدمون حين رأى صورته مطبوعة على المرآة إن أقرب أصدقائه إليه إذا كان له أصدقاء مقربون من الصعب عليه بل من المستحيل أن يعرفه كيف لا وهو نفسه لم يعرف صورته وفي إحدى الليالي بينما كان أدمون يتجول مع الربان في شوارع ليغهورن، إذ عثرا بربان سفينة أخرى، يريد أن ينقل شحنة من السجاد والأبسطة التي تحملها سفينته إلى فرنسا، ليعود من ليغهورن بنبيذ وتبغ. فقبل القبطان أماليا أن يقوم بهذه المهمة، واتفقا على أن يتم نقل الشحنة إلى سفينة أدمون في جزيرة مونتكريستا. قر الرأي على ذلك، فكاد أدمون أن ينفجر ضاحكاً لفرط سروره لهذه المصادفة الغريبة وقد عزم القبطان على أن يسير في مساء اليوم التالي فقضى الشاب ليلته الأولى في قلق وانتظار وفي الصباح وضع أدمون خطته وكان له من الصلاحيات على رفاقه كأنه هو صاحب السفينة فعول على استخدام هذه الصلاحيات لتحقيق مآربه وتحركت السفينة أخيراً فعرض أدمون على زملائه أن يذهبوا للنوم ويبقى هو لإدارة السفينة، وكان له غرض في ذلك. وظهرت جزيرة مونتي كريستو في الأفق، فرقص قلب أدمون بين ضلوعه، فإذا انتصف الليل، راست السفينة بشاطئ الجزيرة، وكان الليل مظلما حالكاً، ولكن القمر ما لبث أن توسط قلبه السماء وأرسل أشعاته الفضية على الكون، وأقبلت السفينة الثانية بعد قليل وأفرغت شحنتها في السفينة أماليا وفي صباح اليوم التالي أخذ أدمون بندقيته وقفز إلى صخور الجزيرة بعد أن أعرب عن رغبته في استياد الماعز البري وقد أصر جاكوما على مرافقة أدمون فلم يجرؤ هذا على الرفض مخافة أن يثير حوله الشكوك والريب وتصادف لحسن حظ الشاب أن استاض حيوانات برية فأرسل جاكوما به إلى السفينة وبقي هو وحيدا فتقدم إلى الأمام وهو يلتفت حوله بين الفينة والفينة على سبيل الحذر والحرص واخذ الطريق في الارتفاع فتسلقه بمهارة حتى بات من الأرض على ارتفاع ألف قدم وعند ذلك استطاع أن يرى جاكوما ورفاقه وهم منهمكون في شيء الشات البرية في السفينة ووجد أدمون لنفسه بين الصخور طريقا ضيقا حفرته السيول الجارفة فسار به وهو يعتقد أنه سيقوده إلى المغارة وظلت عيناه تتفحصان ما حوله فرأى فجأة على بعض الصخور علامات كأنها تشير إلى طريق خاص ولكن تلك العلامات اختفت فجأة كما ظهرت وقد تخلل الطريق بعض العشب والأغصان فجعل أدمون يزيلها وهو جاد في تقدمه حتى عاد فراء تلك العلامات مرة أخرى فتبعها وكانت تلك الإشارات محفورة بطريقة خاصة متساوقة وعلى مسافات متناسبة فخفق قلبه وتساءل هل من الممكن أن يكون الكاردينال سبادا هو الذي حفر تلك العلامات بنفسه حتى تقود وارثه الوحيد وتدله على الطريق المؤدي إلى الكنز؟ وتابع أدمون طريقه ولكنه لم يتقدم نحو عشرين خطوة حتى ارتطم بصخور صلبة وفقد كل أثر للعلامات فخطر له أنه وصل إلى أول الطريق وليس إلى آخره وفي هذه اللحظة دوى طلق الناري فأدرك أدمون أن زملائه يدعونه ليتناول الطعام إذ كان ذلك هو العلامة المتفقة عليها بينه وبينهم عاد أدراجه وراح يقفز بين الصخور في الطريق المؤدي إلى الشاطئ وكان زملائه يرقبونه وهو يثب بقوة وسرعة ثم رأوه فجأة يفقد توازنه ويسقط ثم يختفي هبوا جميعا لنجدته وكان جاكومو أول من وصل إليه فوجده ملقا بين الصخور والدم يسيل من جرح في رأسه وهو في حالة شبيهة بالإغماء وكان قد سقط من علو خمس عشرة قدما سكبوا في فمه بعض النبيذ فأفاق وعندما حاول جاكومو أن يساعده على النهوض صاح وتأوها من فرط الألم ولما لم يستطع النهوض عرض عليهم أن يتركوه ويرحلوا على أن يعودوا إليه بعد أول رحلة فيكون قد استرد قوته وشفي من آلامه فيرافقهم لكن القبطان رفض أن يتركه وقرر تأجيل رحيلهم إلى اليوم التالي ولكن أدمون أصر على رأيه وقال يجب أن يقاسي وحده جزاء تهوره ورجاهم في أن يتركوا له بعض المؤن وبندقية وشيئا من البارود يدافع بها عن نفسه ضد الوحوش والهوام كما طلب فأساً لاقتطاع الأشجار وبناء كوخ صغير يقيم فيه متاشفي وريث ما يعودون فساد الصمت بين البحارة وأخيراً تكلم جاكامو فعرض على الشاب أن يبقى إلى جانبه للاعتناء به ولكن أدمون رفض هذا العرض أيضاً شاكراً ولما رأى القراصنة أن الشاب مصر على البقاء وحده نقالوا إليه ما طلب ثم ودعوه آسفين وعادوا إلى سفينتهم وظل أدمون يرقبهم حتى أقلعت السفينة وغابت عن عينيه فوثب واقفا وأسرع إلى الصخرة التي فقد عندها أثر العلامات الخفية الفصل السابع ارتفعت الشمس في كبد السماء وخرجت الهوام من جحورها والطيور من أوكارها تستمتع بالطبيعة الساحرة وبدأ النسيم يداعب أوراق الكافور وأغصان الزيتون ونشط الماعز البري واخذ يشارك الطبيعة مرحها فراح يقفز هنا وهناك وجعل أدمون ينتقل فوق الصخور بحذر خيفة أن تقع له هذه المرة حادثة حقيقية غير التي دبرها وخدع بها القوم ليبقى وحيدا في الجزيرة وبحث عن الطريق الذي فقد عنده أثر العلامات حتى اهتدى إليه وجعل يتتبع العلامات من جديد استمر أدمون في سيره حتى انتهى إلى صخرة كبيرة حالت دون استمراره في السير وقد لاحظ في الوقت نفسه أن الإشارات الخفية قد انتهت عند حافة تلك الصخرة إذن فهذه الصخرة هي مفتاح السير بغير شك وتناول الفأس وضرب به الحجر بكل قوته فدوى لتلك الصدمة رنين عجيب برقت لدى سماعه عيناء أدمون كان الحجر أجوف ولكنه أدرك أن من العبث أن يحاول تحطيمه أو زحزحته من مكانه فكيف السبيل إلى إزالته؟ أجال الطرف حوله فوقع بصره على الإناء المملوء بالبارود فابتسم خطرت له فكرة جه فنهض لفوره ضللفوره وعمل فأسه في حافة الصخرى ثم أفرغ البارود في الثغة التي حدثثها ثم صنع من منديله ديلهه خطا مستطيلاً رشع عليه بعض البارود وأصل طرفه بالفغة ثم أشعل الطرف الآخر وثباء إلى الخلف وجلة النار التههم الخطة بسرعة مدهشاء وفي لمح البصر بلغة البارود. فانفجر انفجارا هائلا اهتزت جوانب الجزيرة وتفتتت الصخرة الكبيرة وأصبحت أثرا بعد عين وظهرت هوة مظلمة سحيقة اندفعت منها طائفة من الهوام الصغيرة خرجت في أثرها ثعبان هائل انساب بسرعة المياه المتدفقة ولم يلبث أن اختفى في الدغل وأطل أدمون داخل الهوة فوجد في نهايتها صخرة ثانية فوثب إليها ووقع بصره على حلقة في وسطها فلمعت عيناه وبدرت من شفتيه صيحة تدل على الفوز جذب الحلقة فوثبت الصخرة معه بسرعة وبدت ثغرة أخرى مستديرة عميقة تقود إلى أسفل الهوى بسلم صخري ونزل السلم بسكون وتؤد فلفح وجهه هواء بارد مثقل بالرطوبة ووصل إلى أرض المغارة وكانت عيناه قد ألفتا ظلام فتبين الجدران على الضوء الضعيف الذي سقط من الثغرة المفتوحة وهنا تذكر صيغة الوصية التي حفظها عن ظهر قلب قال في نفسه من أقصر ركن الكائن في الفتحة الثانية أنه مر فقط من الفتحة الأولى إذن يجب أن تكون هنا فتحة ثانية نظر حوله وجعل يطرق الجدران الجرانيتية بفأسه حتى وقف لدى جزء منها دل رنينه على أن ما وراءه أجوف رفع فأسه بيديه القويتين وهوى على الجدار بعنف فغاصت الفأس طمأن فجلس القرفصاء ليجفف العرق عن جبينه ثم نهض واقفا وأعمل فأسه في الجدار من جديد حتى تداعى باب الثغرة بأجمعه ودخل كان الظلام حالكا ولكنه تبين أن المغارة خالية قال لنفسه إذا كان للكنز وجود حقا فلابد أنه مدفون في جوف الأرض وفي ذلك الركن المظلم بالذات ضرب الأرض بفأسه بقوة وعند الضربة الخامسة أو السادسة استضم الفأس بجسم صلب كالحديد وكان لذلك الرنين الجديد في قلب أدمون ما لا يمكن أن يحدثه رنين أجراس الخطر أو الموت من التأثير في قلبه وأسرع إلى الخارج واقتلع غصنا يابسا وأشعله ثم عاد به إلى القبو الثاني وغرس مشعلة في الأرض وعاد إلى الحفر وأخيرا أخرج الصندوق المخبأ كان في وسط الصندوق قفل قد نهشه الصدى وفي غطائه قطعة فضية رأى عليها أدمون رسم سيفين متقاطعين هما شعار آل سبادا كما أنبأه بذلك الراهب ونهض أدمون إلى بندقيته وحشاها ووضعها بجانبه استعدادا للطوارئ ثم أغمض عينيه ليستجمع أفكاره المشتتة وعاد إلى عمله فوضع مقبض الفأس بين حافة الصندوق وغطائه وضغط على مقبض الفأس فانفتح الصندوق وترنح أدمون كالثم لحالما وقع بصره على الأصفر الرنان كان الصندوق مقسما إلى ثلاثة أقسام بالأول كمية هائلة من النقود الذهبية وبالثاني سبائك من الذهب الخام وبالثالث طائفة من المجوهرات والأحجار الكريمة من ماس ويقوت ولؤلؤ انقض على الأحجار الكريمة كالمجنون وطفق يقلبها بين أصابعه وقد أذهله بريقها ومن ثم اندفع إلى الخارج كالمعتوه وجلس على صخرة كبيرة وأجال بصره حوله كان وحيداً مع ذلك الكنز العظيم الذي أصبح له وحده بلا شريك أو منافس جثى على ركبتيه وضم يديه أمام صدره ورفع عينيه إلى السماء وردد صلاة حارة قصيرة وشعر على أثرها بهدوء نفسي إنه أصبح ذا ثروة كبيرة ونهض إلى الصندوق فملأ قبضته عشرات مرات من الجواهر وأودعها جيوبه حتى انتفخت وأقبل الليل وخشى أدمون أن يفاجأ وهو داخل المغارة فصعد إلى سطح الجزيرة وبندقيته في يده والتهم بعض قطاع البسكويت ثم دحرج حجرا كبيرا فأوصد به مدخل القبو وتمدد فوق هذا الحجر فغطاه بجسده ونام نوما هادئا وفي اليوم السادس عاد القرصان فزحف أدمون نحوهم وعندما سألوه عن حاله أجاب بأنه على خير حال ولو أن الألم لم يفارقه وقد سارت السفينة أماليا عائدة ببحارتها وبينهم أدمون إلى ميناء ليغهارن وفي اليوم التالي ابتع أدمون قاربا كبيرا قدمه للبحار جاكوما ونفخه عشرين فرنكا وأخبره أن القارب والمبلغ المذكور من نصيبه إذا هو ذهب إلى مرسيليا وسأل عن شيخ كهل يدعى لويس دانت يقطن بحي بللهن وعن فتاة تدعى مرسيدس تقطن قرية الكتلانيين وفي اليوم التالي أبحر جاكومو قاصدا مرسيليا بعد أن تواعد مع أدمون على اللقاء في جزيرة مونتي كريستو وفي اليوم نفسه رحل أدمون بعد أن ودع رفاقه وانصرف دون أن يعلم أحد بمقصده ولكنه سافر إلى جينوى وهناك رأى يختاً جميلاً صنع خصيصاً لأحد أغنياء الإنجليز وقد أعجب أدمون بذلك اليخت فدفع لصاحبه ضعف ثمنه واستولى عليه وطلب أدمون من صانع اليخت أن يشيد له فيه غرفة سرية تفتح بزر خاص فلما تم له ذلك استقل اليخت في مساء اليوم التالي وأقلع به بمفرده وقد وصل أدمون إلى جزيرة مونتكريستو في مساء اليوم التالي فبدأ في الحال بنقل كنزه إلى الغرفة السرية التي صنعها في اليخت خصيصا لهذا الغرض ومكث أدمون في الجزيرة أسبوعا عرف في خلاله كل مسالك الجزيرة ودروبها وفي اليوم الثامن أقبل جاكومو يحمل اخبارا سيئة عن الشخصين العزيزين الذين تساءل عنهما أدمون فلويس دانت قد مات ومرسيدس قد اختفت وقد استمع أدمون إلى الخبر بقلب ثابت ووجه هادئ ونفس ساكن ورحل أدمون في اليوم التالي إلى مرسيليا وسار في تلك المدينة العظيمة وقلبه يخفق بشدة عند كل خطوة يخطوها وقد عادت إليه كل ذكريات الطفولة والشباب ووصل أخيرا إلى المنزل الذي كان يقطنه والده ورفع بصره فرأى آثار شجيرات اللبلاب قد انمحت استند أدمون على جذع شجرة في مواجهة الباب وطفق يحدق البصر في المنزل الحقير وتدحرجت على خديه دمعتان وكر راجعا من حيث أتى ولكنه مر بالمنزل الذي كان كادروس يقطنه فطرقه وسأل عن صديقه القديم فأنبأه البواب بأن الرجل قد ساءت حاله وذهب عنه غناه وافتتح لنفسه حانة حقيرة في طريق بوكيز وسأل أدمون أيضا عن اسم صاحب المنزل ولما دله البواب عليه، تقدم إليه باسم اللورد ويلمر، وعرض عليه أن يشتري المنزل بمبلغ 25 ألف فرانك، وكان من الطبيعي أن يقبل الرجل العرض، فالمنزل لا يساوي نصف هذه القيمة، وفي نفس اليوم صعد البواب إلى العروسين الشابين الذين يحتلان غرفة لويس دانت، وأبلغهما أن ملكية المنزل قد انتقلت إلى اللورد ويلمر، وأنه يخيرهما بين ترك الغرفة التي يقطنانها إلى بيت آخر يستأجره لهما أو ينتقلان إلى أي قسم آخر في المنزل وليس عليهما في كلا الحالين أن يدفعا أكثر مما اعتادا دفعه وقد أدهش العروسان ذلك ولكنهما لم يجدا بدا من النزول على رغبة المالك الجديد الفصل الثامن وقف جيسبار كادروس أمام باب حانته الحقيرة في طريق إكس بين بوكير وبلغارد بقلب مثقل ونفس مهمومة كانت قد مضت عليه أيام لم يزر حانته خلالها زائر وكان ينظر بحزن إلى دجاجته وهي تلتقط الحشائش وإذ وصل إلى أذنيه صوت زوجته وهي تدعوه إليها فترك موقفه واخترق الحانة وذهب ملبيا نداءها ولو أن كادروس بقى دقيقة أخرى لرأى فارسا ينهب الأرض بجواده قاصدا إليه وكان الجواد بدينا يدل على اعتناء صاحبه به وراكبه قسيسا يرتدي ثوبا أسودا وقبعة مثلثة الأركان وترجل القسيس عند باب الحانة وشد عنان الجواد إلى النافذة ثم تقدم إلى الحانة وهو يجفف العرق المتصبب على جبينه بمنديل أحمر وطرق القسيس الباب بمقبض الصوت وإذاك سمع وقع أقدام ثقيلة ثم فتح الباب وبرز رأس كادرس قال كادرس وهو يحني احتراما للزائر تفضل يا مولاي على الرحب والسعى حدق القسيس ببصره في وجه كادروس وظل لحظة كذلك ثم قال في صوت هادئ هل أنت ميسيو جيسبار كادروس الذي كان يعمل خياطا ويقيم في شارع بلهان بالمنزل رقم أربعة؟ فذعر كادروس وقد أدهشه هذا السؤال وأجاب بصوت أجوف نعم يا سيدي هو ما تقوله ولكنني اضطررت إلى الخروج من ميرسيليا بعد أن ضاقت في وجهي سبل الرزق وكأنما أراد أهلها أن يقتصدوا في الثياب فأضربوا عن الملبس فسأل القسيس وهو يجلس فوق أحد المقاعد هل تقيم وحدك في هذا المكان؟ <تصفيق> نعم يا سيدي أو أكاد أكون كذلك مع أني متزوج آه إذن أنت متزوج فتأوها كادروس وقال نام يا سيدي ولكني فقير وحسرتاه والإنسان لا يشعر بالسعادة إلا إذا كان ذا ضمير حي ونفس طيبة إلى جانب ثروة كبيرة موفورة فرفع إليه القسيس عينين حادتي البصر ثم هز رأسه مؤمنا وقال أصغي إليه إنني إنما قدمت إليك لأمر هام ولكني أريد أولا أن أتأكد من أنك عين الشخص الذي أبحث عنه وصمت القسيس لحظة ثم استطرد، هل تعرف بحارا شابا يدعى أدمون دانت؟, دانت؟ كيف لا أعرفه، مسكين أدمون، إنه كان من خيرة أصدقائي، ولكن ماذا حدث لهذا المسكين؟ هل لا يزال على قيد الحياة؟ إنه مات في السجن ميتة شنيعة، مات كما يموت أشقى المجرمين، فاصفر وجه كادروس وبدى عليه التأثر الشديد ورأى القسيس دمعة تتدحرج فوق وجنة الرجل وغمغم كادرس قائلا مسكين ذلك الشاب حقا يا سيدي أن العالم مملوء بالشرور ومن نكد الدنيا أن يجني ذو الخلق الكريم والنفس الطيبة الأبية ما يزرعه المفسدون في حين أن هؤلاء يجنون أطيب الثمر وتنهال عليهم الطيبات والخيرات ولو أنصفت السماء لارسلت إلى الأرض مطرا من لهيب متفجر أو شظايا من نار لنضع حدا لهذه الدار المنحوسة المشؤومة فقال الراهب يخيل إلي أنك كنت صديقا لذلك الشاب التعس بالمعنى الصحيح والآن أصغي إلي لقد دعاني مدير السجن لأتلقى اعترافه الأخير وهو على فراش الموت ومن الغريب أن يقسم المسكين في آخر لحظاته على أنه يجهل حتى الظروف التي من أجلها ألقي به في أعماق السجن، فغمغم كادروس، ذلك هو الواقع، فقد كان من المستحيل أن يعرف السبب الحقيقي، فقال الراهب وهو لا يزال يحدق في وجه كادرس المصفر ولقد طلب إلى ذلك الشاب بعد اعترافه أن أحقق في قضيته وأزيل التهم والشكوك التي أحاطت باسمه وصمت لحظة ثم أردف كان لأدمون رفيق في سجنه هو رجل إنجليزي غني وكان ذلك الإنجليزي شديد العطف على أدمون لأنه عنا به في وقت مرضى فيه في السجن وعندما حان الوقت لإطلاق سراح ذلك الإنجليزي طلب إلى مدير السجن أن يسمح له بتوديع رفيقه فأجابه المدير إلى طلبه ولما اجتمع الرفيقان قدم الإنجليزي المذكور لأدمون ماسة كبيرة تعد ثروة كدليل على شكره وإخلاصه فتقبلها أدمون شاكراً قال القس ذلك واخرج من جيبه علبة صغيرة مكسوة بالجلد الأسود فلما رفع غطائها لمع بداخلها خاتم ذهبي ثمين تحليه ماسة كبيرة يخطف بريقها الأبصار قال كادروس وهو يغض بريقه أن ثمن هذه الماسة يزيد على الخمسين ألف فرانك واستطرد القس كان أدمون يحتضر عندما دفع إلي بهذه الماسة وأوصاني بتحقيق رجائه في بيعها وتوزيع ثمنها على خمسة أشخاص قال أنهم أحب الناس إليه وسوف يحزنهم موته أشد الحزن وأحد هؤلاء الخمسة يدعى كادروس والثاني دينجلار والثالث اسمه فرناندو ولو أنه كان يزاحمه في حب فتاة تدعى مرسيدس كان أدمون قد خطبها لنفسه والخامس توفى وهو والد أدمون فقال كادروس بصوت يرتجف من التأثر وأسفاه يا سيدي حقا أن هذا الشيخ البائس قد توفى وإن شئت حدثتك بقصته إذ كنت أقيم معه في منزل واحد مسكين ذلك الوالد التعس أنه قضى بعد ذهاب ولده بخمسة شهور ولقد قرر الأطباء أنه مات بالحمة القرمزية ولكني أؤكد لك أنه مات جوعا فصاح القس وهو يهتز في مقعده بعنف جوعا يا الله حتى الحيوانات لا تموت جوعا لقد هجره الجميع وتنكر له الأصدقاء إلا ميسيو موريل ومرسيدس وصديقها فرناندو ولو أن نفس الشيخ العجوز لم تكن لتطيب لهذا الأخير الذي كان يعتبره أدمون صديقا له إذن ففرناندو لم يكن مخلصا وقبل أن يتمكن كادروس من الإجابة سمع الرجلان صوتا ضعيفا أشبه بالأنين يقول لما هذا النقاش؟ فرفع القسيس رأسه ورأى على الدرج امرأة هزيلة مصفرة الوجه قد جلست تنصط في سكون فصاح بها كادروس كفي عن ثرثرتك ايتها المرأة العليلة واخرج القسيس الماسة من جيبه ثانية وقال اذا فثمن هذه الماسة سيقسم بينكم انتم الاربعة انت وفرناندو ودنجلار ومرسيدس فقال كادروس وقد لعب به الجشع إن فرناندو ودنجلار من كبار الأغنياء يا سيدي وثمن هذه الماسة لا يوازي قطرة من محيط ثروتهما أضف إلى هذا وكف عن الكلام فغمغمت كاركونيت زوجة كادروس أولئك الذين يوقعون بالإنسان لا يجب أن يسميهم أصدقاء وتشجع كادروس وقال نعم نعم ومن الجهل الفاضح أن تقدم لهم ثمن الجريمة فقال القسيس وكيف يكون جهلا مني وأنت الذي تدعني أقدم لهم ثمن الجريمة أنك لا تريد أن تتكلم ونهض واقفا وتهيأ للانصراف فذعر جسبار وزوجته وأسرع بالحيلولة دون الراهب والباب وقال كادروس سأذكر لك الحقيقة بحذافيرها يا سيدي ذلك خير لك وجلس القسيس في ركن يستطيع منه بسهولة أن يراقب حركات محدثه ثم ضم يديه إلى صدره بعنف وأرهف السمع قال كادروس مستهلا حديثه قبل أن أبدأ في سرد القصة أرجو أن يكون ما سأفضي به إليك سرا بيني وبينك لأن الأبطال جميعا أصبحوا أغنياء وذوي حول وسلطة وهم بإشارة واحدة يستطيعون أن يضعوا حداً لسعادتي وراحة ضميري فقال القس يجب أن تكون مطمئناً من هذه الناحية أيها الصديق لأنني راهب ووظيفتي تحتم علي الكتمان فاطمئن كادروس وأردف عندما قبض على أدمون التعس عاد أبوه إلى منزله مكتئبا وقضى ليلته وهو يذرع غرفته جيئة وذهابا في خطوات قلقة وكانت تنهداته وأنينه تصل إلى مسامعي فيكاد قلبي ينفجر حزنا على ذلك الرجل البائس ومرت الأيام تباعا والشيخ دانت معتكف بمنزله لا يزور ولا يزار إلا من ميسيو موريل والآنسة مرسيدس الذين كانا يكثران من زيارته والتردد عليه بيد أنه كان يوصد بابه ويلزم جانب الصمت موهماً أنه بالخارج وفي أحد الأيام سمح لمرسيدس بالدخول ورغم أن اليأس كان قد نال منهما كل منال فإنها طفقت تعزيه بأعذب الألفاظ، غير أنه قال لها صدقيني يا ابنتي، إن أدمون قد مات، ومن الخطأ أن ننتظره لأنه في الحقيقة هو الذي ينتظرنا، ولحسن حظي أني أكبر منك سناً، ولذلك فسأراه قبلك، ولا أستطيع أن أصف لك الحالة التي وصل إليها الرجل، وبحسبك أن تعلم أنه اضطر إلى بيع حاجياته ليحصل على طعامه، كما اضطر آخر الأمر أن يتخلى عن ثيابه في سبيل الخبز ومضت الأيام والرجل المنكود يلازم غرفته ولا يغادرها فخشيت أن يكون قد حل به مكروه فأسرعت إلى الغرفة ونظرت من ثقب القفل فرأيته مصفر الوجه منهوك القوى وفي حالة قريبة من الإغماء ففزعت إلى ميسيو موريل ومرسيدس فأقبل على عجل، ولما تبين سوء حالة الشيخ استدعى طبيباً، قرر أن الرجل المسكين مصاب بالحمة القرمزية، وأصرت مرسيدس على نقل الشيخ إلى منزلها للعناية به، ولكنه رفض بشدة، فرأت الفتاة مكرهة أن تلازمه حتى يشفى، وانصرف ميسيو موريل بعد أن ترك على المائدة كيساً من النقود، ولكن الشيخ رفض بتاتا أن يأخذ منه شيئا بدعوى أن الطبيب أمره ألا يأكل كثيرا وبعد تسعة أيام أخرى كانت جميعها دموعا وأنينا لفض الشيخ المسكين أنفاسه الأخيرة وهو يلعن أولئك الذين جروا عليه ذيول الشقاء والألم وكان آخر ما قاله لمرسيدس إذا رأيت أدمون ثانية فلا تنسي أن تخبريه أنني مت وأنا راض عنه وهنا قفز القس من مكانه فجأة وجعل يسير في الغرفة ذهابا وإيابا وهو يضغط على ثمه بكفه وكأنه يمنع صيحة غضب تكاد أن تنفجر من صدره وسأل وأنت تعتقد أنه مات؟ مات جوعا يا سيدي فاختطف القس قد حماء تجرعه دفعة واحدة ثم قال بصوت أجش هذا حادث مؤلم نعم يا سيدي ولكنه لم يكن من فعل القدر بل من فعل الإنسان فسأل القسيس وكيف ذلك؟ فقص عليه كادروس تفاصيل المؤامرة التي دبرها دينجلار وفرناندو وكيف أنه أي كادروس كان حاضرا وقت كتابة خطاب الاتهام وكيف أن المتآمرون زعما له أن المسألة أن هي إلا مجون وكيف أنه لم يترتب في نواياهما وقتئذ لأنه كان ثملا فقال القس ولكن نواياهما الشريرة اتضحت على حقيقتهما في اليوم التالي وقد رأيت بعينيك نتيجة مجونهما ومع ذلك فإنك لم تتكلم حين ألقي القبض على أدمون التعس بل حاولت أن أتكلم فمنعني دنجلار وقال لي إذا وجد أدمون مجرما ثم اتضح أنه نزل بجزيرة ألبا وحمل رسالة ما من الإمبراطور أو من أحد رفاقه ثم ضبطت تلك الرسالة في حوزته فإن كل من يتعرض لإغاثته يعتبر شريكا له فسكتت على مضض وكان سكوتي جبنا مني وليس جريمة فهز القس رأسه مؤمنا وقال لقد فهمت إنك لم ترتكب جريمة ولكنك تركتها ترتكب ولا شك أن اعترافك هذا يؤيد توبتك ويجلب إليك عفو الله ومغفرته ثم صمت قليلاً واستطرد، سمعتك أكثر من مرة تذكر اسم رجل يدعى موريل، فمن عساه يكون وأي دور لعبه في هذه المأساة؟ إنه صاحب السفينة فرعون التي كان يشتغل بها أدمون، ولقد لعب دور الرجل الشجاع الأمين المخلص الطيب القلب، ولم يقعد به ليأس عن السعي في إطلاق سراح أدمون، وطرق كل باب يستشف منه الأمل فتوسل وتوعد وهدد ثم أنه تردد على الشيخ دانت أكثر من عشرين مرة وعرض عليه مرارا أن ينقله من غرفته وترك في آخر مرة كيس نقود دفعت منها جميع ديون والد أدمون ومصاريف دفنه ولازلت أحتفظ بهذا الكيس وهل لا يزال موريل هذا على قيد الحياة؟ فابتسم كادروس بمرارة وقال نعم إنه حي وتكاد الحاجة أن تأخذ بخناقه فقد خمسة سفن في سنتين وأفلس ثلاث مرات وأمله الآن متوقف على عودة السفينة فرعون من البلاد الهندية فإذا قدر وغرقت هذه السفينة أيضا فإن موريل المسكين لابد أن يموت يأسا وقنوطا مسكين ذلك الرجل هل لديه زوجة وأولاد؟ نعم إنه اقترن بسيدة في طهارة الملائكة وله فتاة على وشك الاقتران بشاب تحبه وله ابن ملازم في الجيش الفرنسي فغمغم القسيس قائلا هذا محزن للغاية ولكن ماذا حدث لدينجلار وزميله فرناندو؟ لقد ترك دينجلار مرسيليا وساعده ميسيو موريل، ولم يكن يعلم بجريمته، فتوسط له وألحقه بخدمة مليونير إسباني، وفي أثناء الحرب تعهد بتوريد بعض الحاجيات العسكرية، وكون لنفسه ثروة عظيمة اشترى بها فيما بعد أسهماً وسندات، وما زال يبتسم له الحظ حتى تضاعفت ثروته، وبعد أن ماتت زوجته الأولى وهي المليونير الذي كان في خدمته، اقترنا بمدام دينارغون ابنة ميسيو سيرفيو كاتما سر الملك وهو رجل ذو شخصية بارزة وأصبح الآن البارون دينجلار وهو يقيم في منزل فخم في شارع مونت بلان ولديه عشرون جوادا في حظائره وبمنزله كثير من الخدم والحشم ولا أدري كم في خزانته من الملايين وصمت كادروس فسأل القسيس وفرناندو وقد عرف فرناندو أيضا كيف يجد السبيل إلى المجد فإنه طلب لأداء الخدمة العسكرية بعد عودة الإمبراطور مباشرة فاضطر إلى مغادرة قرية الكاتلان وألحق بفرقة محاربة ولم يكد يصل إلى الحدود حتى اشترك في موقعة ليني وفي الليلة التي تلت الموقعة نصب حارسا لباب أحد كبار رجال الجيش برتبة جينيرال اتضح فيما بعد أنه كان على اتصال بالأعداء وفي هذه الليلة بالذات كان الجنرال على موعد مع الإنجليز أعداء البلاد فطلب من فرناندو أن يصحبه ووافق هذا وترك موقفه وتبع الجنرال ومثل هذا العمل يؤدي حتما إلى محاكمة عسكرية ولكن لحسن حظه أن نابليون خسر المعركة مع الإنجليز ففاز لويس الثامن عشر بالعرش ولما كانت خيانة فرناندو من الأسباب التي أدت إلى انكسار نابليون فإن لويس الثامن عشر رقاه إلى رتبة ملازم في الجيش مكافأة له وفي أثناء الحرب الفرنسية الإسبانية رقي فرناندو إلى رتبة كابتن ولما كان فرناندو إسبانيا فقد أرسلته الحكومة الفرنسية إلى مدريد حتى يصبر غور الحالة السياسية والاجتماعية والمالية هناك وفي مدريد تقابل فرناندو بيدنجلار ولا أدري علامة تفقاء وأي مساعدة قدمها الثاني للأول حتى أنه لم تنض عدة أيام حتى قام فرناندو مع فرقته بهجوم عام قبل أن تصدر إليه أوامر بهذا الشأن فهو بذلك خاطر لحسابه وقد خدمه الحظ فربح موقعه تروكاديرو من الإسبانيين وكان الانتصاره رنة سرور عظيم في فرنسا عامة وفي البلاط الملكي خاصة فأنعم عليه الملك برتبة كولونيل وقدم إليه وسام الليجيون دونور معلق بيل كونت فدهش القس وأردف كادروس ووقف نبوغ فرناندو عند حد عندما انتهت الحرب بين إسبانيا وفرنسا فلما نهضت بلاد اليونان تطالب باستقلالها وانسلاخها من تركيا وجد فرناندو الفرصة سانحة وطلب من الحكومة أن توافق على أن يتطوع لخدمة الجيش التركي مع إبقائها له على مركزه في الجيش الفرنسي فأجيب إلى طلبه ثم أنه أشيع على أثر ذلك أن الكوندي مرسوف وهو لقب فرناندو قد التحق بخدمة علي باشا القائد التركي المعروف وحدث أن قتل علي باشا في أول موقع ولكنه قدم لفرناندو قبل موته مبلغا كبيرا جزاء خدماته العديدة للجيش العثماني فعاد فرناندو إلى فرنسا مثقلا بمغانم كثيرة وثروة طائلة وازداد إعجاب الملك به، فرفعه إلى رتبة ماريشال، وهكذا أصبح فرناندو من نبلاء فرنسا، وهو الآن يقتن قصراً مشيداً في شارع ديهلور بباريس، وصمت كادروس، وفتح الراهب شفتيه ليتكلم، ولكن لسانه اختلج في حلقه، فغمغم قائلاً، ومرسيدس، ماذا حدث لها؟ هل أصبحت أيضاً من ربات وصاحبات الثروة؟ إن مرسيدس الآن تشغل مركزاً ممتازاً بين ربات الخدور في أرقى الطبقات الباريسية وقد كانت من قبل تنزع إلى الوحدة بسبب ما حل بخطيبها أدمون ولم يكن لها في وحدتها غير دانت الشيخ تفزع إليه لتفرغ عليه حنانها وحبها وإخلاصها ما يعزيها عن فقد خطيبها وغير ابن عمها فرناندو الذي كانت تجهل اتصاله بالجريمة التي ارتكبها وسمم بها حياتها كل الجهل فكان لها من بعض أدمون خير رفيق وصديق تفرغ عليه من عطفها ومودتها ما تفرغه الأخت على أخيها وفجأة اختفى فرناندو كذلك من حياتها بسبب انخراطه في سلك الجندية وبقي مختفيا ثلاثة شهور كانت في خلالها على أشد ما تكون يأسا وأكثر ما تكون قنوطا واشتد عليها اليأس وأثقلها الحزن عندما رأت كذلك أنها تنتظر عودة أدمون عبثا وفي أحد الأيام طرق بابها فجأة ففتحته فإذا هي ترى فرناندو أمامها وهو في زي ملازم في الجيش وكانت مفاجأة سارة فارتاحت إليه واطمأنت إلى حبه ومرت أيام أخرى وفاتحها في أمر زواجه بها ولكنها طلبت إليه أن يمهلها ستة شهور فإذا لم يعد أدمون خلالها تزوجته وهنا قال القس وهو يبتسم في مرارة معنى هذا أنها انتظرت أدمون سنة ونصف سنة، ذلك كثير، بل وأكثر مما يتوهمه أدمون نفسه. وأردف كادروس وانقضت الستة شهور فاقترن فرناندو بمرسيدس، وقد رأى الزوج أن يرحل بزوجته من هذه القرية مباشرة، ولعله خشي أن يعود أدمون فيجني شر ما زرع، ولقد رأيت مرسيدس فيما بعد في بريبنيان، حيث كانت بمفردها تعلم ابنها ألبرت وكان يخيل إلي أنها رغم مركزها الاجتماعي الرفيع وثرائها العريض لا تشعر بشيء من السعادة فقد حدث أنني ذهبت إلى قصر فرناندو وعندما أحاطت بي المحن وتملكني اليأس وطلبت مقابلة رب الدار فرفض وفيما أنا خارج أجر أذيال الخيبة رأتني مادام دي مارسوف ميرسيدس فألقت عند قدمي كيسا به خمسة وعشرون جنيها ذهبيا وعندما رفعت بصري إلى النافذة لأرى ذلك الملاك الكريم لمحتها تبتسم لي بلطف وسكون لا يخلو من الألم فسأل القس وماذا حدث لميسيو ديفيلفور لا أعرف عنه إلا أنه اقترن بالمدموزيل دي سان ميران ابنة الماركيز دي سان ميران ثم رحل إلى مرسيليا بعد ذلك بقليل، ولا بد أنه أصاب حظا كما حدث للآخرين، فهتف القص لقد أوضحت لي قصتك الغموض والشك، الذين اكتنفا القبض على أدمون المسكين، ولما كان الباقون ليسوا بحاجة إلى أنصبتهم، فإن العدل يقضي بأن أعطيك الماسة وحدك. ماذا؟ الماسة لي؟ آه يا سيدي، لابد أنك تمزح. كلا، إليك الماسة إنما أعطني كيس النقود الذي قدمه ميسيو موريل للشيخ دانت فنهض كادروس إلى دولاب صغير في الجدار وأخرج منه كيسا طويلا أحمر دفعه إلى الراهب وتناول منه الماسة قال الراهب ليبارك الله لك في ثمنها يا سيدي الوداع وانطلق من الحانة لا يلوي على شيء الفصل التاسع وفي اليوم التالي كان رجل في نحو الثلاثين من عمره مهيب الطلعة يرتدي ثيابا إنجليزية تدل على جنسيته يقدم نفسه لميسيو بوفيل مفتش السجون في مكتبه على أنه مدير شركة تومسون ويفينش وأنه جاء رجاء أن يمده ميسيو بوفيل بشيء من المعلومات عن شركة موريل وأولاده لأنهم سمعوا أن الرجل على وشك الإفلاس والشركة تدين لهم بمبلغ مئة ألف وقد أنصت ميسيو بوفيل لمحدثه في لهفة وفضول فلما فرغ الإنجليزي من حديثه قال مدير السجن إن مخاوفك يا سيدي في محلها فإن لي مثل مبلغكم وضعته في الشركة لحساب ابنتي ليكون لها سند وأستطيع أن أقول لك مما علمته اليوم من ميسيو موريل نفسه أنني أعد هذا المبلغ في حكم الضائع فقال الإنجليزي إذن فأنت تعتقد ذلك لا بأس إنني أستطيع أن أشتري نصيبك من الشركة أنت؟ نعم أنا قال ذلك وأخرج من جيبه حزمة من الأوراق المالية يربي عددها على ضعف هذا المبلغ الذي يخشى بوفيل من ضياعه ودفعه إليه وتمت الصفقة وانصرف الإنجليزي عقب ذلك وذهب إلى إدارة شركة موريل وأولاده واستقبله موظف يدعى إمانويل ريموند وكان إمانويل هذا خطيب جوليا ابنة موريل فذهب بالشاب الإنجليزي إلى غرفة موريل في الطابق الثاني وكان هذا الأخير جالسا إلى مكتبه وهو مصفر الوجه بادي القلق وكان توالي الكوارث قد هدت من قوى الرجل وناءت بكاهله فبدأ أكبر سنا رغم أنه لم يتجاوز الخمسين من العمر وقد تجعد وجهه وتغضن جبينه وقد ألقى عليه الإنجليزي نظرة تروح بين الإعجاب والدهشة والسرور قال موريل تفضل يا سيدي لقد أخبرني إمانويل أن حضرات تومسون وفرينش أرسلوك إلي نعم يا سيدي لقد أنقذوني لتحصيل ديون الشركة في أقرب وقت ممكن فقال موريل بصوت مرتجف حاول أن يجعله ثابتا وكم تريدون مني مبلغ 287500 فرانك فقد باعنا ميسيو بوفيل حصته في الشركة وتحولت إلينا سندات أخرى من بعض عملائكم ومن المتعذر أن نصف حالة الحزن التي بدت على وجه موريل في هذه اللحظة ولكنه فتح فمه كالأبله وغمغم في ذهول 287500 فرانك وازداد صفرار وجهه إلا أنه قال في أنفه كونوا مطمئنين يا سيدي فإن كل تحويل عليه توقيع موريل وأولاده لابد أن يدفع كاملا وأعدك بالدفع مباشرة لو وصلت السفينة فرعون إلى مرسيليا سالمة أما إذا حدث لها لا قدر الله ما لم يكن في الحسبان فإنني سأضطر إلى تأجيل الدفع لوقت ما وسمع الرجلان في تلك اللحظة ضوضاء وجلبة، ووقع أقدام كثيرة بالخارج، ثم عدة ألفاظ مبتورة تبعتها صيحة مكتومة، فتبادل الرجلان نظرة دهشة وقلق، وامتقع وجه موريل، ورمقه الإنجليزي بعين الإشفاق والرثاء، وفتح الباب فجأة، وظهرت على عتبته فتاة حسناء مصفرة السحنة دامعة العينين وصاحت وهي تضم يديها إلى صدرها بعطف وإشفاق أبي عفوك يا أبي إن ابنتك تحمل إلينا نبأ سيئا مشؤوما قالت ذلك وألقت بنفسها بين ذراع والدها فتلقاها هذا بيديه المرتجفتين وقال بصوت أجش مخيف إذن فقد غرقت فرعون فلم تجب الفتاة ولكنها هزت رأسها مؤمنة فسأل موريل والبحارة نجوا جميعا فرفع الرجل القانط ذراعيه نحو السماء شاكرا وقال بصوت مختلج شكرا لك يا إلهي أن الكارثة لم تصب أحدا غيري فلم يتمالك الإنجليزي أن ضغط بأسنانه على شفتيه لفرط تأثره وجفف دمعة كبيرة فرت من عينه، وبعد لحظة قال موريل بصوت مرتفع كأنه يحدث بحارة السفينة التي غرقت، ادخلوا جميعا، أني لأحسبكم لا واقفين بالباب، ففتح الباب على الأثر ودخلت مدام موريل، وكانت تبكي بحرقة ووراءها إيمانويل، ثم تبعهما سبعة رجال مشعثي الهيئة وكأنهم قاموا من بين الأموات، وأجال موريل بصره في البحارة ثم قال في رفق كوكلس ادفع لكل من هؤلاء الشجعان مبلغ مئتي فرانك فتبادل البحارة نظرة سريعة ثم تقدم أحدهم من موريل قال الواقع يا سيدي أن زملائيا يقدرون الظروف الحاضرة حق قدرها لذلك لا يطلبون أكثر من خمسين فرانكا لكل منهم فبدى الثأر على وجه موريل وقال شكرا لكم أيها الأبطال اذهب يا كوكلس واصرف لهم ما يريدون فانصرف الجميع من الغرفة ومال موريل في مقعده وقد أثقلته الهموم قال لزائره ها أنت قد رأيت يا سيدي بنفسك كل شيء وليس لدي بعد ذلك ما أقوله لك فأجاب الإنجليزي نعم يا سيدي وفيما رأيت يحملني على أن أصدي إليك يدا إن السندات التي أحملها تستحق الدفع في يوم الخامس من يونيو ولكنني سأمهلك ثلاثة شهور وسأعود يوم خمسة سبتمبر القادم في الحادية عشر صباحا فقال موريل وستجدني في انتظارك يا سيدي ولن أنسى لك هذا الصنيع وعندما غادر الإنجليزي الغرفة التقى بالآنسة جوليا ابنة موريل على الدرج هتفت في يأس آه يا سيدي على ما فقال الإنجليزي في صوت خافت اصغي إلي يا آنسة ستتلقين في أحد الأيام رسالة بتوقيع السندباد البحري فقرأيها جيدا ونفذي مضمونها بالدقة مهما كان هذا المضمون